قال ما دليل الإيمان بالرسل ما دليل الإيمان بالرسل وهذا السؤال والأسئلة التي تليه إلى السؤال تقريبا المئة كله أو كلها متعلقة ب ركن من أركان الإيمان وهو ركن الإيمان بالرسل والإيمان بالرسل ركن عظيم من أعظم أركان الإيمان ولذلك هذا السؤال والأسئلة التي بعده كلها معنية بهذا الركن ما دليل الإيمان بالرسل ما معنى الإيمان بالرسل هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه ما الدليل على اتفاقهم في أصل العبادة المذكورة ما دليل اختلاف شرائعهم في فروعها من الحلال والحرام هل قص الله جميع الرسل في القرآن كم سم منهم في القرآن من هم اولو العزم من الرسل؟ من أول الرسل؟ متى كان الاختلاف؟ أي حصل الاختلاف ولأجله كانت الرسل؟ من هو خاتم النبيين؟ ما الدليل على ذلك؟ بماذا اختص نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن غيره من الأنبياء؟ ما هي معجزات الأنبياء؟ فكل الأسئلة بعد السؤال الذي معنا أو أول سؤال في هذه الأسئلة كلها كما ذكرنا تتعلق بهذا الركن العظيم وهو الإيمان بالرسل فقال في السؤال الأول ما دليل الإيمان بالرسل قال في الجواب أدلته كثيرة من الكتاب والسنة منها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 ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم آمنت بالله ورسله حديث صحيح قال ادلته كثير. وكما قال رحمه الله تعالى فإنه قد ذكر دليلا واحدا من القرآن ودليلا من السنة والادله كثيرة على وجوب الإيمان بالرسل، فهذا السؤال ما دليل الإيمان بالرسل يتضمن سؤالا آخر وهو ما الدليل على وجوب الإيمان بالرسل او له معنى اخر ما الدليل على وجوب الإيمان بالرسل؟ فالإيمان بالرسل واجب وهو ركن من أركان الإيمان الستة وكما هو معروف فإن جبريل لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان أجابه بهذه الأركان أنها هي الإيمان ومنها الإيمان بالرسل فهنا ما الدليل ما دليل الإيمان بالرسل أي ما الدليل على وجوب الإيمان بالرسل فيجب على جميع الخلق أن يؤمنوا بأن الله أرسل رسلا بأن الله أرسل رسلا والرسل هم الموجهون يعني في كلام العرب الرسول هو الموجه من جهة إلى جهة كما قالت ملكة سبأ واني مرسلة إليهم بهديه فناظرة بما يرجع المرسلون فالرسول هو الموجه من جهة إلى جهة برسالة ورسل الله هم الموجهون بالرسالة من الله إلى العباد ومقتضى عبادة الله عز وجل كما أمر الإيمان بالرسل لأن الذي يدعي أنه يؤمن بالله ولا يؤمن بالرسل فهذا جاهل كافر لأن مقتضى الإيمان بالله أن تؤمن بالرسل ولو قال أنا من اهلي الفترة لكان جاهلا جهلا مركبا يعني حاول مثلا أن يتفلسف ويقول أنا من أهل الفترة فإن أهل الفترة لا يعرفون أو لا يعني يتبعون منهج رسول ولا نبي أي نعم وهذا صحيح ولكن إذا قال أنا من أهل الفترة فهذا دليل على أنه عرف ها الرسل هل أنه عرف الرسل وسمع عن الرسل أما أهل الفترة فهم الذين لم يسمعوا برسول ولم يعرفوا رسولا ولم ياتهم رسول ما يعرفون هذه المسألة أصلا أهل الفترة لا يعرفون ذلك أما لو علم برسول أو عرف رسولا فانه يجب عليه أن يبحث عن هذا الرسول وعن دين هذا الرسول وكيف يعني كانت رسالته ونحو ذلك ولو لو يكن في زمانه رسول إلا لأمة غير أمته لوجب عليه أن يبحث كذلك وأن يسأل عن رسول هذه الأمة الأخرى التي أرسل إلى أمة غير أمته وهذا في الحقيقة يكاد يكون لم يحدث أن يسمع بالنبي في مكان ولا يعرف الناس، لا يعرف الناس أهل هذا المكان بشيء عن الرسالة. طالما سمع برسول، فإن هذا دليل على أنه قد وصلت دعوة هذا الرسول اليهم ولو بكلمات يسيرة، بكلمات يسيرة. ولذلك فالإيمان بالرسل واجب على كل إنسان، وأن يؤمن كذلك بكل الرسل. فهذه الآية التي أوردها الشيخ رحمه الله تعالى إنما تحت هذه الآية تحتوي على أكثر من دليل في مسألة الإيمان بالرسل تحتوي على دليل بوجوب الإيمان بالرسل تحتوي على دليل آخر وهو وجوب الإيمان بجميع الرسل ومن آمن بالرسل جميعا وكفر برسول واحد فهو ليس بمؤمن كما قال الله عز وجل هنا في الآية إن الذين يكفرون بالله ورسله هذا دليل على وجوب الإيمان بالرسل ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هذا دليل على وجوب الإيمان بجميع الرسل فمن آمن بالرسل جميعا وكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم على سبيل المثال فهذا كافر بلا خلاف فهذا كافر بلا خلاف ومن قال أنه مؤمن فإن كان عالما فهو كافر ومجرم فيما يقول وإن كان جاهلا تقام عليه الحجة أن الله أمر بالإيمان بجميع الرسل ومن زعم أنه يؤمن بكل الرسل إلا محمد فهو كافر أو زعم أنه يؤمن بكل الرسل إلا موسى فهو كافر أو زعم أنه يؤمن بكل الرسل إلا عيسى ومحمد فهو كافر وهكذا فلا بد من الإيمان بجميع الرسل ومن كذب برسول واحد كفر بالرسل جميعا الدليل ها الدليل جزاك الله خيرا تكرر في القرآن ذكر الأقوام مع رسلهم وأنبيائهم وتكرر في القرآن حكاية التكذيف وفي هذا التكرار تلاحظ هذا السياق كذبت ثمود المرسلين كذبت عاد المرسلين وهكذا المرسلين مع أن الذي أتى كل قوم منهم رسول واحد، فهذا دليل على أن من كفر برسول واحد فهو كفر بجميع الرسل أينه، والرسول هو الذي أرسل بالرسالة إلى الأمة التي جاء فيها أو إلى الأمم كلها كما هي رسالة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والنبي أبنى من الرسول درجه، فكل رسول نبي وليس كل نبي رسول وذلك لأن النبي هو الذي يوحى إليه كذلك كما يوحى للرسول لكن الفرق بينهما أن الرسول جاء بتشريع وشريعة جديدة وأما النبي فإنه يعمل بشريعة نبي سبق فيدعو بها ويقررها في الناس كما هو المثال في يوشع عليه السلام فهو نبي وليس رسول فيوشع ابن نون كان يعمل بشريعة هارون وموسى وأما الرسول فهو الذي يوحى إليه ومعه رسالة جديدة واما النبي فهو الذي يوحى اليه ويدعو الى رساله سابقه بخلاف من قال ان النبي من يوحى اليه ولا يؤمر بالبلاغ وهذا غير صحيح لان هذا ينافي الرساله وينافي النبوه لان النبي كيف يؤمر كيف يوحى اليه ولا يبلغ ولذلك فالصحيح ما ذكرناه قال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 على من يدعي إيمان من كفر بنبي من الأنبياء فهناك من مثلا يخرب على الناس ويقول يجوز أن يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كما يكذب به اليهود والنصارى مثلا ويقول لا مانع هم لهم رسالة ونبي ودين وليس كفار ونعوذ بالله من هذا الضلال الله تعالى هو الذي وصفهم بذلك قال أولئك هم الكافرون حقا لا شك في كفرهم لأنهم, يكفرون نبيا من الأ... لأنهم يكذبون نبيا من الأنبياء يفرقون بين الله ورسله قال الله عز وجل أولئك هم الكافرون حقا واعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا وانظر إلى الثناء على أهل الإيمان كيف أو لماذا كان الثناء هنا وبما أثنى الله عز وجل عليهم به قال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرق بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم ولذلك هذا تكرر في القرآن كثيرا من ذلك قول الله عز وجل في سورة البقرة آمن الرسول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 لا بل نؤمن بجميع الرسل وهذا مدح للمؤمنين على أنهم آمنوا بجميع المرسلين أما السؤال الذي بعده قال ما معنى الإيمان بالرسل قال هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة الرسول رسولا منهم يدعوهم إلى عبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم صادقون مصدقون مصدقون جميعهم صادقون مصدقون بارون راشدون كرام برره اتقياء امناء هداه مهتدون وبالبراهين الظاهره والآيات الباهره من ربهم مؤيدون وانهم بلغوا جميع ما ارسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند انفسهم حرفا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 وأن الله فضل بعضهم على بعض ورفع بعضهم درجات حقيقة ان هذه العبارات عليها أدلة تحتاج إلى صفحات تقريبا ربع الكتاب لكن الشيخ رحمه الله تعالى كما ذكرنا في أول الكتاب جعل هذا المصنف عبارة عن يعني شيء مختصر يسير كما سماه صاحب لمعة الاعتقاد لمع يعني شيء يتزود به الانسان سريعا فجعل الكتاب مختصرا في كلماته لكن ملما بالقضايا من غير اخلال باذن الله تعالى فلم يذكر الأدلة تفصيلا كما هو في معارج القبور ولذلك في الحقيقه هذان الكتابان هذا الكتاب علام السنة المنشورة وكتاب معارج القبول ما هما إلا كتاب واحد اختصر الكبير في هذا الصغير يعني كتاب متين سؤال وجواب أو علام السنة المنشورة كما هو الاسم الصحيح له هذا اختصار لكتاب معارج القبول اختصار كما هو يشبه طريقة المتون بحيث أن طالب العلم كما ذكر المصنف في أول الكتاب يتيسر له جمع مسائل العقيدة في كلمات يسيرة ومن شاء ان يبحث ويفصل ويطلع فيرجع إلى كتاب معارج القبول سيجد فيه يعني التفصيل الطويل والأدلة الكثيرة ولذلك ينصح يعني جميع المسلمين بقراءة هذا الكتاب على الأقل ينصح جميع المسلمين بقراءة هذا الكتاب على الأقل ثم إذا تطور في الفهم فلينتقل الى معارج القبول بعد ذلك كمرحلة ثانية أو ثالثة كمرحلة ثانية أو ثالثة وفي الحقيقة يعني في رأيي أنه مرحلة ثالثة معارج القبول لكن ممكن يكون بين هذا ومعارج القبول يعني كتاب آخر أو كتابين وهذا ما إن شاء الله تعالى سننتقل إليه بعد انتهاء هذا الكتاب ان شاء الله تعالى قال ما معنى الإيمان بالرسل قال هو التصديق الجازم بأن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا يعني أن تصدق تصديقا جازما بلا شك أن الله أرسل الرسل أرسل الرسل وأوحى إليهم وأوحى إليهم بلا شك هذا هو الايمان بالرسل أو بأي أمر من أمور الدين والعقيد أن تؤمن به بلا شك أن الله تعالى بعث في كل أمة رسولا منهم رسولا منهم سبحان الله هذه سنة عجيبة لكن يعني كثير من الناس نسأل الله العافيه يعكس الأمر لو أنك لحظت أن الرسل جميعا من أممهم من أممهم هناك رسول واحد لم يكن منهم أصلا لم يكن منهم أصلا من هو لا, لا. ها لوط عليه السلام لوط عليه السلام هو هو الذي ترك عمه إبراهيم وهاجر وذهب إلى قوم لما أوحى الله إليه أن يذهب إلى هؤلاء القوم الذين استفحت استشرت فيهم الفحش، فجاء إليهم فلم يكن منهم ولذلك هان عليهم النبي أكثر وإن كان هان على جميع الأقوام أنبياءهم لكن كان يعني لوط عليه السلام مما يعانيه كذلك مع قومه أنه لم يكن منهم لأن النبي إذا كان منهم ربما هذا يعني يسر له الأمر منهم من القوم من النسب كما يعني كان شأن جميع الأنبياء لأن هذا يهون الأمر عليهم سياتي عليه كلام إن شاء الله تعالى. قال يدعوهم إلى عبادة الله وحده يدعوه يدعوهم إلى عبادة الله وحده وهذا دليل على أن الأنبياء جميعا جاءوا برسالة واحده وهي التوحيد والكفر بما يعبد من دونه وأن جميعهم أي من الإيمان بالرسل أن تؤمن أن جميع الرسل صادقون مصدقون بارون راشدون إياك أن تظن أن هناك رسول من الرسل كان فيه شيء من عدم الصدق أو نحو ذلك فهذا كفر بالله عز وجل وبرسله فالرسل جميعا صادقون صدقون من الله سبحانه وتعالى راشدون كرام بررة أتقياء أمناء هدى مهتدون هذه أوصاف لهم راشدون كرام ما تجد في الرسل أبدا من هو موصف بخسيسه أو بما يحط من الخلق أو دناء من الحال أو حتى عيب حسي في الهيئة يعيب عموما الناس يعيب عموما الناس يعني لا تجد رسولا أعورا ولا اعمى ولا أعرض مثلا ولا ابرص ونحو ذلك ولا أقرع ونحو ذلك لأن هذه الأشياء مما ربما ينفر منها الناس ولذلك كان كذلك من يعني أوصاف الرسل أنهم لهم كمال في هيئتهم الحسية في هيئاتهم الحسية لأنه ربما يتنقصهم الناس يعني لو جاء رسول مثلا به عيوب حسية اعمى سيتنقصه الناس لو أنت لا تدرك ماذا يحدث لو جاء رسول أصم أبكم مثلا لو جاء رسول لا يحسن الكلام مثلا عنده ثأثأ أو نحو ذلك ولذلك العلماء اختلفوا في تفسير ما كان في شأن موسى عليه السلام لما قال الفرعون أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين فبعض العلماء يقولون أنه لا يجوز أن يكون موسى عليه السلام عنده ثأثاء لأن بعضهم قال كان عنده ثأثاء أو تردد في لسانه عليه السلام وبعضهم قال لا لا يصلح قد يكون هذا في الأنبياء وهذا صحيح لكن في الحقيقة الأدلة في ظاهرها تدل على أن نبي الله موسى عليه السلام لم يكن كذلك في الأصل إنما أصيب بذلك من جراء الحادثة وهو في الصغر فاثرت ربما على طريقة حروفي بعض أو على بعض حروف الكلام ولذلك اتخذ اخاه هارون عليه السلام وزيرا له هو أفصح مني لسانه وان كان بعض العلماء قالوا لا إنما قصد به أنه لما هاجر إلى مدين تغيرت يعني لهجته في البيان فلذلك كان هارون افصح للكلام مع الفرعون منه لكن خلاصة أن الأنبياء ليس فيهم ما يقبحهم في الوصف الحسي فضلا طبعا عن الوصف المعنوي فهم رباهم الله سبحانه وتعالى فهم أكرم الناس وأحسن الناس واتقى الناس وأبر الناس عليهم الصلاة والسلام قال وبالبراهين الظاهرة والآيات الباهرة من ربهم مؤيدون طبعا ما أكثر المعجزات التي كانت للأنبياء والبراهين والأدلة الكثيرة التي تدل على صدقهم وأنهم بلغوا جميع ما أرسلهم الله به لم يكتموا ولم يغيروا ولم يزيدوا فيه من عند أنفسهم حرفا ولم ينقصوه كما قال الله تعالى فهل على الرسل إلا البلاغ المبين أبدا ما حصل أن رسولا من الرسل كتم حرفا واحدا ولذلك أهل البذع من أعظم ما نحتج به عليهم أن نقول لهم ما أحدثتموه إنما تتهمون به الرسول بأنه إما أن كتم هذا الخير الذي جئتم به وإما أنه ما كان يعرف هذا الخير وهذا ضلال وهذا ضلال ولذلك كما تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها لو كان محمد صلى الله عليه وسلم كاتما شيئا من الدين لا كتم هذه الآية وذكرت الآية التي فيها زواج زيد ابن ح... زواج النبي صلى الله عليه وسلم من زوجة زيد ابن حارثة والمقام لا يتسع لتفصيل ذلك قال وأنهم كلهم كلهم كانوا على الحق المبين كانوا على الحق المبين صلوات الله وسلم عليه مهما اجتهد النبي ولو خالف ربما ما هو أفضل وهذا جائز على الأنبياء أنه ربما يجتهد في أمر من أمور الدنيا فلا يقول فلا يكون هو الأح الأحسن كما اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم في تأبير النخل فلم يفلح هذا الاجتهاد فقال أنتم اعلم بشؤون دنياكم ومع ذلك هم على الحق المبين في كل ما يقولون في كل ما يقولون أما الشرع فهنا خلاف مشهور بين العلماء هل يجري عليهم في الشر الخطأ والاجتهاد بالخطأ أو نحو ذلك خلاف مشهور بين العلماء والراجح أنهم ربما يحدث لكن لا يقرون عليه عليه الصلاة والسلام لكنهم لا يقرون عليه لا يقرون على هذا الاجتهاد أو على هذا الخطأ وياتي الوحي إليهم به ما هو يعني صحيح في هذه المسألة وأنهم كل كلهم كانوا على الحق المبين وأن الله تعالى اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا خليلا وكلم موسى تكليمه ورفع إدريس مكانا عليا ما رأيكم في هذه العبارة ماذا يقصد أصحاب المصنفون من أهل السنة والجماعة من ذكر هذه العبارات ماذا تلمح هذه مسألة هناك مسألة أخرى أشهر منها أن الله تعالى من صفاته أنه يتكلم وأنه اتخذ موسى كليما وكلم موسى واتخذ إبراهيم خليل بخلاف ما تقول الجهمية قال وأن عيسى عبد الله ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله هذا اعتقاد أهل الإيمان يعتقدون في المسيح أنه عبد وليس إله ويكرمونه بأنه رسول وأن هذا تشريف لهم أن يكون رسولا من رسول الله عز وجل وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه أي أن المسيح عليه السلام هو كلمة الله أي كان بكلمة الله عز وجل كن فهذا معنى كلمة الله أي كان بكن كان المسيح كلمة الله أي كن وليس المسيح هو كن إنما كان بكن وروح منه أي روح من الأرواح التي خلقها الله عز وجل وأن الله فضل بعضهم على بعض ومن, الإيمان من ومن ما يعتقد في الإيمان بالرسل أنه يجوز أن يكون هناك نبي أفضل من نبي فإن الله فضل بعضهم على بعض كما قال تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وسياتي سؤال مستقل وهو من هم أول العزم من الرسل الذي يظهر فيه مكانه بعض الرسل على سائر الرسل ورفع بعضهم درجات. اذا فلا بد من الإيمان بالرسل جميعا. والفلسفة الذين يقولون لا حاجة للناس بذلك وأن الإيمان بالله ممكن لكن بالرسل لا. وينكرون الرسالات هؤلاء جهال كفر يغفرون بالله عز وجل لأنه إذا آمن بالله فلا بد أن يؤمن برسالة الله عز وجل أي التي جاء بها الرسل ومقتضى عبادة الله الايمان بالرسل لأنهم هم الذين يأتون إلى البشرية بالطريقة التي تعمل بها ربها فيعلمون الناس كيف يعبدون الله وكيف يتقربون من الله ويعرفونهم بربهم ويبشرونهم بالجنة ويحذرونهم من النار هذا مجمل فضل الرسالات على الناس ولذلك من أنكر الرسل فقد كفر بالله عز وجل ثم قال في السؤال الذي بعده هل اتفقت دعوة الرسل فيما يأمرون به وينهون عنه طيب انا افضل نترك هذا السؤال مع السؤالين اللذين بعده لتعلقه وارتباطه بهما ونقف على هذا السؤال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم